الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زال الحديث متصلا بأول آيات الحج في هذه السورة الكريمة سورة البقرة وذلك قوله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي قد تكلمنا عن صدر هذه الآية ثم بلغ الكلام قوله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فهذا كما سبق لمن لم يجد الهدي يؤخذ من قوله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم كما ذكرنا التخفيف والتيسير حيث فرقها الله تبارك وتعالى ومن جهة أخرى حيث جعل القليل في الحج والكثير إذا رجع إلى أهله وهذا موضع من مواضع التيسير في الحج وهو التيسير الصحيح الذي ينضبط ب أدلة الشرع وفي قوله تبارك وتعالى وسبعة إذا رجعتم سبعة إذا رجعتم رجعتم هذا فيه التفات وعرفنا أن الالتفات تحول في الكلام من الغائب إلى المخاطب والعكس أو من الواحد إلى الجمع والعكس إلى غير ذلك من صروف التحولات في الخطاب، فهنا في قوله تبارك وتعالى فمن تمتع فمن لم يجد كل ذلك للغائب ولكن قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم صار ذلك على سبيل الخطاب وهذا الالتفات العلماء يذكرون فيه إجمالا أنه ينشط السامع وهو من صروف البلاغة في الكلام وكذلك يذكرون في كل موضع لطيفة تتعلق بهذا الالتفات كأن يكون مثلا قد أكد ذلك عليهم في حال الرجوع فوجه الخطاب إليهم السابق يتحدث عن أولئك الذين لم يجدوا الهدي فمن لم يجد من الناس لكن حينما جاء بالحكم الذي يلزمه قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فوجه الخطاب إليهم ثم قال تلك عشرة كاملة وعرفنا ما فيه فالسبعة والثلاثة عشرة لكن لما كان يحتمل أن تكون الثلاثة يضاف إليها ما يكملها إلى سبعه وسبعه إذا رجعتم يعني تكملون العدد إلى سبعه هذا احتمال واحتمال أن تكون الثلاثة يضاف إليها السبعة فتكون عشرة فقطع هذا الاحتمال، فقال تلك عشرة كاملة. تلك عشرة كاملة. هذا يسمونه فذلكه. ومعنى الفذلك هي كلمه مركبه يعني فذلك عشرة. هذه فذلكة العدد. هناك فذلك في غير العدد. فكأنه يقول فذلك عشرة كاملة. وفائدتها أن الواو هنا. كما سبق تحتمل أن تكون بمعنى أو التي للتخيير فيحتمل معنى فصيام في ثلاثة أيام أو سبعة أو صيام ثلاثة أيام إلى سبعة يعني ما يكمل العدد بسبعة فأزيل هذا التوهم بهذه الفذلكة تلك عشرة كاملة وبهذا يعلم العدد الإجمال للعددين المفرقين أنه يلزمه أن يصوم عشرة أيام وأيضا ليعلم أن العدد عشر هنا لا يقصد به الكثرة قد تقول لإنسان أتيتك عشر مرات قلت لك ذلك عشر مرات تقصد الكثرة لكن هنا العدد سبعة وثلاثة فالمجموع عشرة فيراد به ذلك فعلم على سبيل التفصيل وعلم على سبيل الإجمال وهذا من حسن التفهيم والتعليم والبيان والعرب امه أمية لا تحسب وجاءت هذه الشريعة على معهودهم في مخاطباتهم من غير تكلف كذلك أيضا وسبعة إذا رجعتهم العرب تذكر السبعة ومضاعفات السبعة تقصد بذلك التكثير فعلم هنا أن المقصود سبعة العدد المعروف وليس وليس الكثره وقوله كامله هذا أيضا يعني قال تلك عشره ثم قال كامله فهذا زيادة في التوكيد فهي صفة مؤكدة تفيد المبالغة في ضبط العدد والمحافظة عليه أن يصوم عشرة أيام كاملة من غير نقص ولا شك أن العشرة هي أول الأعداد الكاملة به تنتهي الأحد في العدد وكل هذا من باب التأكيد على هذا. الحكم. واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب أمر بالتقوى بعد أن بين هذه الأحكام وقد ذكرنا من قبل أن مبنى هذه التشريعات على التقوى لا سيما الحج وأنها المقصود الأعظم فإن هذه التعبدات التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده إنما هي لتربيه التقوى في نفوسهم فليست هي مزاولات وأفعال مجرده وإنما ذلك للتقوى كما قال الله عز وجل في الهدي لن الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم التقوى هي المقصودة سواء كان ذلك في الهدي أو كان ذلك في غيره من الأعمال من الطواف والسعي والصيام وسائر العبادات كالصلاة وغيرها وكذلك أيضا هنا واتقوا الله واعلموا أن الله لما قال واتقوا الله قال واعلموا أن الله هنا أظهر في موضع يصح فيه الإضمار يعني ما قال واتقوا الله واعلموا أنه شديد العقاب فجاء الاسم مظهرا في جملتين وهذا لا إشكال فيه فهو من الناحية البلاغية في غاية الفصاحة والقرآن هو أفصح الكلام وأبلغ الكلام كما هو معلوم والإظهار في موضع يصح فيه الإضمار هذا يفيد تربية المهابة في مثل هذا الموضع بذكر الاسم الكريم مظهرا يعني ما جاء الضمير واتقوا الله واعلموا أن الله فهذا يربي المهابة في النفوس من أجل مراعاة الله تبارك وتعالى في حدوده وتشريعاته التي شرعها وكذلك لألا يفهم من الإضمار لو حصل لو قال واتقوا الله واعلموا أنه شديد العقاب تقيد شديد عقابه بخشيته مما مضى لكنه قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب فالباعث على المخافح هو العلم وهذا يدل على أن العلم من أسباب الخشية ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال العلم الخشية يعني باعتبار أنه يورث الخشية العلم الصحيح العلم الذي يقرب إلى الله هو ما أورث الخشية منه فالعلم الذي لا يزيد الإنسان خشية يزيده بعدا وغفلة وإعراضا وتيها هذا من العلوم التي لا تنفع فالعلم ما أورث الخشيح. هذه الآية هي أطول آيات الحج في التيسير ومختومة بهذا واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب فدل على أن التيسير ليس بالتشهي وأن شرائع الله تبارك وتعالى ليست بأذواق الناس وأمزجتهم ونحو ذلك فيتخيرون منها ما يوافق أهواءهم ويتركون ما عدا ذلك بل إن شرائعه يجب أن تلتزم وأن تؤدى على الوجه الذي شرعه جل جلاله وتقدست أسماؤه وهكذا أيضا هذا يدل على أن العلم بشدة عقابه تبارك وتعالى من العلوم النافعة المطلوبة واعلموا أن الله شديد العقاب فقد أمر الله تبارك وتعالى به بخصوصه علمه فوجود هذا في خلد الإنسان وفي قلبه أن يكون معلوما له أن الله شديد العقاب هذا يجعل الإنسان يترك معصيته ويفعل طاعته ما أمره به ويكون ممتثلا ويكون على حال مرضية هذا ما يتعلق بهذه. الآية الكريمة والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد عليه الصلاة إذا كان لديكم إضافة أو سؤال لا الاتفات ليس فقط في الضمائر قد يكون في الضمائر كثيرا وقد يكون في غيرها لا لا من موضوع إلى موضوع هذا ليس بالاتفات ولكنه أن يحول الخطاب من الواحد إلى المثنى أو إلى الجمع أو العكس أو من خطاب الغائب إلى الحاضر أو المخاطب أو نحو هذا طيب السلام عليكم ورحمة الله.